الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله لنوريه من آب. <آه> السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ان لا تتكلم اتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين Laten we niet meer te vergeten dat we خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرب وَانْتَهَيْنَا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ النَّاسِ إِذَا أَحْسَنْتُمْ أحسن وَاِنْ اَسَا تُفَنَّغَا فَإِذَا جَاءَ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا عسى كُم وَإِنْ عُدْتُمْ عَوْدًا مَّا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حصيرا إِنَّهَا لفضيله الدكتور السنين والحساب وكل شيء فاصلناه تفصينا وكل نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى Wat كم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك Bang! ومن ارادني وَقَضَبُكَ أَنْ لَا تَعْبُدُونَ I <laughs> Oh, <laughs> Zo viraal, Oh. <laughs> ولقد فضنا بعض النبيين على بعض، واتينا دع. Als we met elkaar eens kunnen, dan en اسم الله الوسيله ايهم اقرا ويرجون رحمته, ويرجون رحمته كان محظورة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل. في القرآن ونخوفهم منهم بصوتك وعليك وقم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علي I'm fun. إليه شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم ثم لا تجد لك علينا نصيرا Want One وَتَصَرَّفْنَا لِلنَّاسِ في هذا الْقُرْآنِ مِنْ كل مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالَ Ja, weet قل كفادي قالوا أئذا كنا عظاما أرفاتا أئنا لمبعوثون خلقا ولقد آتينا موسى تسعى آيات بينات Merci. Why